موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين جددوا نعمة الله كفرا وأحلوا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم ما يصلونها جهنم نَهَاهَا وَمَتَّسَعَرَا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَن دَادًا لِيُبِنُّ عَنْ سَبِيلِهِ كُنْتُمْ تَمْتَعُونَ فَإِنَّ إِلَى النَّارِ كُنْتُمْ تَمْتَعُونَ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ كل غذي الذين آمنوا يقيم الصلاة كل غذي الذين امنوا يقيم الصلاه واعونفقون وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانيا وينفقون مما رزقناهم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير